أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى ت أ ت ي ه م ا ل ب ي ن ة رسول من الله يتلو صحفا م ط ه ر ة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أ و ت و ا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم ا ل ب ي ن ة وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء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 إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك هم خير ا ل ب ر ي ة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن, جنات عدن تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا